ألم يروا كم أهلكنا من قبل من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم, عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجريم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا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 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أقاطر إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوج المبين وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة ضغطة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فرقنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم فلا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وله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 ولقد أرسلنا إلى أمر من قبلك فأخذناهم بالبساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قسك قلوبهم وزيل لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نتوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إِذَا فرحوا بما أُوتُوا, حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بَغْتَةً فَإِذَا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا وَالْحَمْدُ لله رب العالمين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 ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفزه رسلنا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 وما على الذين يستقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يستقون وذل الذين اتخلوا دينهم لعبا ولهوا وظهرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعجل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كتب لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته, الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يطونكم فيكون قوله الحق وله الملك قوله الحق وله الملك يوم ينفق بالصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم القبير وإذ قال إبراهيم اليبيه آذرا تتخذ أصناما آلهة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 فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كون من القوم الضالين فلما رشمت قَالَ قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَّا فلما قَالَ قال يا قوم بَرِيءٌ بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فَطَرَ السماوات وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وما أَنَا من الْمُشْرِكِينَ وحاجه قومه قال قَالُوا في الله وقد ۖ فِي ولا أخاه ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاه ما أشرثتم ولا تخافون أنكم أشرثتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء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 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم, واجتبيناهم وهديناهم إلى قراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده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 قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنذر الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تغدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم قل الله ثم ذرهم في قوضهم يلعبون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 ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي الي ولم يوحي إليه شيء ومن قال تنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باكضوا ايديهم أخرجوا انفسكم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 واجعل الليل سكنا والشمس والقمر حصبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البذر والبحث قد غصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشاكم من نفس واحدة فمستقر ومستودعك قد فصل الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النقل من طلعها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 وأقسموا بالله جهد عيمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم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 أفغير الله أَبْتَغِي حكما وهو الذي أَنزَلَ إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أَنَّهُ منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الْمُمْتَرِينَ وتمت كَلِمَةُ ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرطون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكرتم الله عليه إن كنتم بِآيَاتِهِ مؤمنين وما لكم من لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما إِلَيْهِ إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يخشبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفصة وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين بالكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بانفسهم وما يشعرون وَإِذَا جاءتهم آيَةٌ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا ينكرون فمن يرد الله وليهديه يشرح صبره لِلْإِسْلَامِ ومن يرد ان يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذكرون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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وضربهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم, وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يقربك مهلك القرى بظلمه وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا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 وقالوا هذه أنعام وحصن حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام فرمت وأنعام ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون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 كلوا مما رزقكم الله ولا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرما من يما اجتملت عليه أرحام الأنتين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اذنين ومن البطن اذنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنتين أم اجتملت عليه أرحام الأنتين أم كنتم, أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا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 إلا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس أو, او فسقا اهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عادل فان ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفور ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو, الحوايا أو مختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لطارقون فإن كذبوك فقال ربكم ذو رحمة واتعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليسين إلا بالنفيه أحسن حتى يبلغا شده وأوفوا الكيل والميزان بالقص لا نكلب نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدنوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا خراطي مستقيما فَاتَّبِعُوهُ ولا تستبعوا السُّبُلَ فتفرق لكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تستقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتصريلا لكل شيء وهدى ورحمة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 وَإِن كنا عن ذراستهم لغافلين أَوْ تقولوا لو أن ما أنزل علينا الكتاب لكم ما أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن بِآيَاتِ ممن كذب بآيات الله وصدف عنها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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحساد فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إن لي هدالي ربي إلى طراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 ورفع بعضكم فوق بعض درجاء ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم